القلب ي و م الآخر ا ل ب ض ا ا ء و ق د ر أمور قالت لها خ ر يعقد ة تدخل ل ا ي ة ت د على الانسان به ا ل ع ق ي د ة غيرها ل ن مسائل ع م ل ي ة تدخل في الشريعه اذن ع ق ي د ة ما يعقبله القلب ش ر ي ع ة تتشرف طيب لفظ ا ل ع ق ي د ة ا ل م ح ي ط ة أ ق ب ل فما عنده اعداد ا س ت ع م ا ل كان ا م ا م أبو ح ن ي ف ة ك ا ن س م ي ه الفقه الاكبر العقيده سماها الفقه الاكبر اذا تسمى ا ل ع ق ي د ة وتسمى ا ي د ا الفقه قبل الفقه الاكبر هذا ا ت س م ي ح ف الحديث كانت ايضا تسمى ا ل س ن ة العقيده تسمى ا ل س ن الشريعة الشريعه ا ل ا خ ر ه كانت تدخل فيها ا ل ع ق ي د ة و ك ل كان أ ي ض ا سماه ل ت و ح ي د س م التوحيد ب بخاري خ ا ا ر ي يعني سمى ل ولذلك آ خ ر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد آ خ ر كتاب البخاري كتاب التوحيد إ ذ ا ن ع ن د عن هذه ا ل أ س م ا ء ا ل ع ق ي د ة ك ف ب اقبل س ن ة سمعت ايضا اهل الكلام قالوا سموه ع ن م الكلام يعني ت س م ي ع يعني تغير شرعيه مع نفسي اساس من, من النص لكن ايضا سميت ب ع ل كلام من بعد ايضا سميت اصول ده صول دين و ل د ي ن ه ذ ه ا ع ب ا ر ة ج ه ت و س ط بين علم الكلام وبين التعريف الاخرى اللي هي شرعيه إعادة التي س أوصول أن وبين يتطور الطبيت علم الكلام التسمية الاخير في من ولا مشاحره في ا ل أ ل ف ا ظ ما شوش؟ ل ليس مشكله في اطفال ب العلماء تجربه باعتبار انها ا ل م ر ي د ه ذ ا في ب العقيده ا إيمان ا ل ع ق ي د ة التوحيد تقريبا نفس الشيء ا ل إ ي م ا ن ا ل ع ق ي د ة التوحيد تقريبا نفس الشيء、طيب. تقريبا نفس الشيء الايمان توحيد اذن فما هو التوحيد فمن ا ل ع ق ي د ة التوحيد التوحيد ل غ ة جاء بالشيء واحدا جاء بالشيء واحدا هذا معنى, في اللغة. معنى التوحيد ل ل غ ة معنى ا في ا ل ل غ ة جعل الشيء وحده جعله واحدا ج ع ل ج الشيء واحدا <تصفيق> واصطلاحا عند اهل العلم اصطلاحا مصطلح عليه اهل العلم اصطلاحا هي اعتقاد أ ن الله سبحانه واحد فيما دلت عليه النصوص أ ن ه واحد إ ذ ن التوحيد في ا ل ل غ ة جعل الشيء واحد والاصطلاح العلماء هو اعتقاد أ ن الله سبحانه وتعالى واحد فيما دلت عليه النصوص أ ن ه واحد وقد دلت النصوص وقد دلت ن ص و ص على أ ن ه الله س ب ح أ ن ه واحد في ربوبيته في ربوبيته في إ ل ه ي ت ه في أ س م ا ئ ه وصفاته إ ذ ن دلت النصوص ما معنى التوحيد هو اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى واحد, واحد فاش فيما دلت عليه النصوص أ ن ه واحد وقد دلت النصوص أ ن ه واحد فاش في روبيته ب وفي إ ل ه ي ت ه ا ل و هيته كيف كيف في أ س م ا ئ ه وصفاته إ ذ ن دلت النصوص على أ ن ه رب واحد سبحانه وتعالى و أ ن ه ا ل إ ل ه و ح د ه و أ ن الاسماء ل و الاسماء الحسنى وصفات ا ل ع ل ا سبحانه وتعالى اذن انه واحد في ربوبيته فمنع ا ل ر و ي الرويه ت و ح ي د ما ذ ا ف ه م ا ت و ح ي د توحيد م ن الرويه منع ا ل ر و ي نعم ا ت و ح ي د نعم احسن التوحيد احسن توحيد. توحيد افعال الرب افعال الرب معنى توحيد الربوبيه اي توحيد أ ف ع ا ل الرب اي ع ن أي أن الفاعل في الكون واحد ل ثانيه له الرب سبحانه وتعالى اي توحيد الربوبيه هو توحيد أ ف ع ا ل الرب يعني تقول الرازق من الله المعطي المانع المقرب الغافر الغفور ا ل ت و ا ف ر الرحيم هذه الاذن التوحيد افعال الرب ف ا ل أ ف ع ا ل كلها في الكون كلها سكون مصدر من نصر الله هذا ا ل ذ ن توحيد ر و ر ب هي توحيد أ ف ع ا ل الرب سبحانه وتعالى تقولي له م ا ل ك الملك تؤتي الملك انت تؤتي الملك من تشاء وتنزع انت وتعز من تشاء وتذل من تشاء ي د ك الخير انك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتخرج الحي الى الميت وتخرج الميت ا ل الحي وترزق من تشاء لغير س ا ب اذن توحيد افعال الرب كيف ن ب عليه يا ش ا ر يا بنات هل نبقى معنا ا ر ب الرب في اللغه فجمع في ا ل ل غ ة فجمعنا امازم معناه الرب هو السيد والمالك في ا ل ل غ ة ا ل ر ب ه و ا ل س ي د ن ع م أ ش ك ا ي د ن ي د ي د ن ي د ن ي د ن ا سيدنا سيدنا سيدنا ل ي د ن ا سيدنا س ا س ي د ن سيدنا س ي د ن س ي د ن س ي و ن ا سيدنا ل ي د ن ا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا س د ن ا س ي د ا س ي ي د ن ا ن ا ن ي د ي د ن ا سيدنا ن ي د ن د ن ا ي د ن ي د ن د س ي د ي د ن ا سيدنا س ي د ن ن ي د ن د ن ا سيدنا ن ي ر ب ك أ ن هذا هو ملكي وملكي ا وملكي وملكي وملكي وملكي وملكي ع ا ل م ي وملكي وملكي يمالكها وصاحبها إ ذ ن قلت رب ورب دبيت. دبيت. اذن ورب نبيت صاحب نبيت إ اذن ل ل م ا إ يطلق الرب على السيد على المال يطلق الرب في ا ل ش ع ر أ ي ض ا على الخالق الرب هو الخالق سبحانه وتعالى يطلق الرب على المتصرف الخالق المتصرف يطلق الرب على المربي الرب هو المربي الرب هو المتصرف الرب هو الخالق الرب هو المال الرب هو السيد سبحانه و ت ع ي كل معاهد الخلفي ضخم الرب فالرب هو السيد والمال والخالق والمتصرط هو, هو المدبر متصرف مدبر هو المربي أ ي ض ا والمربي هيني جميعا ر ب من الماديه كما ا ل أ ك ل و ا ل ش ر واللباس ا غ ي ر ه والنعمه المعنويه ا ل ق ر آ ن الوحي إ ذ ن يربي عباده ب ن ي ع م الماديه و ب ن ي ع م المرابي خارق وصرف اذن هذا في ا ل معنى الرب لو جاء ا ل ق ر آ ن نحن ن أ خ ذ التعريف من رب من ا ل ق ر آ ن ل م ا أ ح س ن هذا نرجع الى القران وما الى السنه نرجع في س و ر ة هذا لما س أ ل موسى ف ي ا ل ع و ن قال فمن ربكما يا موسى أسقع ر ب ن اذ ا ل ي أعرف رب قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم ه ذ ا إ ذ ا ا ل ه ذ د ي يدخل ف الرب ولا لا خلق خلق ويدخل لا يدخل الا أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هداه هذا تعريف في س و ر ة طه ا طيب في س و ر ة الشعراء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما عرف ربه قال الاله التي تعبد من دون الاعصاب ف إ ن ه م عدو لي إ ن ا رب العالمين, رب العالمين. ك ق و ل رب العالمين يا ب ر ا ه ي الذي خلقني <تصفيق> الذي الذي خلقني فاوديه ي دين ع ي م ي والذي هو يطعمني و ي س ق ي و إ ذ ا مرضت فاوشك به والذي يميلني هم به والذي أ ط ن ع ه في و ل أ ن يجب ان ي أطمع و ن في السماء ويجب ان يكون في ا ل س م ا ل و ي خلق ب ان يكون في هو ل ي ه هو ليه س م ي ت هو ا ل ذ ي يحيي إ ذ ن ي م ي ت ن ح ي و إ ذ ا مرض هو ا ل ذ ي يحيي س م ا في الخطي... حتى سبحانه. حتى في مش مش والذي, والذي اطمع ان يغفر لي غفران لا اسمع ارضيه ل خطر نظري م الغفران من فعل الرب ل فعل ه من ورب الخلي و ل إ ل ه الخلي خاصه اذا يدخل في افعال ا ل ر هذه افعال الرب سبحانه وتعالى و ق ن ا ا ل ر و ب ي ه توحيد افعال الرب فالشافي هو الله والمعطي هو الله والمانع هو الله والراحم هو الله والمرب هو الله والخالق هو الله والمتصرف هو الله اذا انت وحدت ا ل ر ب و ب ي المعنى هدايه في سوره الشعراء أ خ ذ ه احد علمائنا ا ل إ م ا م الواصدي ا ل إ م ا م الواصدي طيب اشقى ا ل إ م ا م ا ل و ا ص ي كما ذكر ذلك ا ل إ م ا م النسفي في تفسير النسل تفسير النسل طيب مفسر ا ل ن س ل اشقى قال الرب ا ر ض ع ن ر ب ث م المعاني الكل قال الرب هو الخالق ابتداء ا كلام جميل هو الخالق ابتداء ا قال والمرب ي غذاء م ن ت ا ز والراحم انتهاء ا م ن ت ا ز إ ذ ن هذا هو تعريف الرب الجامع الرب ه والخالق ابتداء الرب ا والمربي غذاء بالشقين المادي والمعنوي الرب هو الراحم انتهاء من اخذ هذا اخذاه من تعريف إ ب ر ا ه ي م لربه ا ذ ا ما هو تعريف الرب هذا ا ل ر ج ا ب هو الخالق ابتداء المرب غ د ا ء الراحم انتهاء هذا هو الرب ا ذ ا افعل ذلك و ان المال هو الله و ان المصائب و الله و ان السيد و ان الماضي من يامر و من يكون من ن ع م ت ن فمن الله فمن الله من سبحانه اذا كان لديك وقلوب الله سبحانه و تعالى ان اعطى ف ر ي ق ه م و ان منا فريقا لهم و ا ن ف ر ه م و انما ف ر ي ق لهم و ا م ا فريقا لهم و انما فريقا لهم و ا ن ا فريقا ل م و انما ا لهم و انما ر ي ق ا ل ه و ن م ر ل ه و انما فرقا ل ه و ا ن ا ر ق لهم و انما فرقا ل ه و انما فرقا لهم و انما فرقا لهم و انما ل ن ا ف ر لهم و ن م ا فرقا ل ه ا ن ر ل ه انا ا ل معبود ن ا انا انا انا انا ا ل معبود ن ا ا ن ي انا انا انا انا انا انا انا ل ن ا ل ن ا ل ن ا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ل ن ا انا انا ا ل ا انا انا ا ا ل ن ا انا انا انا انا انا انا انا انا ا ل ا انا انا انا انا انا انا انا ا ن ر انا انا انا انا انا انا انا انا ا ن ربنا لا تؤاخذنا ان نسين ا خط الفاعل يقول الله لا تؤاخذنا إ ن نسيني المؤاخذه نفعلها لا تؤاخذنا ان نسيني وفطرنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاخذنا به و ا م ع ن ا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر لي وهب ملكا لا ينظر لاحد من دعه ربخ ل ي لوالدي وللمؤمنين يومكم حساب ربي لا تذرني فردا وانت خير لانه دخل بفعل الرب لكن فيما انجيل كفر يقول الرب اكبر ا ل ل ه اكبر الله في العباده ق و ل سبحان الله سبحان ر ب في ا ل ع ب ا د نستعمل لاخذ الله وفي الطلب في الاستعانه في الافعال نستعمل فعل الرب ن ج ل س ع ى الله مش من امن ق و ل يا الله اعطني ن ع لكن الغالب الغالب أ ن في العبادات نستعمل لفظ ن ق و ل الحمد لله تشرب شرب ماء تقول الحمد لله, لله لله عباده لانك حمد الله ع ل العباده اذا الفرق بين الله والرب الرب يستعمل فلاش في الاستعمال والله يستعمل في العباده والدين شنو قسمان ع ب ا د عبادة هو استعان اياك نعبد واياك نستعين إذن الدين هو اياك د نعبد واياك نستعين ولذلك كان القتيبه بن مسلم يعني اللي يفتح بلاد السند كان في الراي ل ي ر ف ح ه ا فكتب فيها اياك نعبد واياك نستعين لانها العلم لان الدين كله قال ان الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل م ا ئ ة و أ ر ب ع ة عشر كتابا, كتاباً ً قال جمعها في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزابور و ا ل ق ر آ ن وجمع ا ل أ ر ب ع ة ل ك ل في ا ل ق ر آ ن وجمع ا ل ق ر آ ن في المفصل المفصل من يمن من قاف او حجرات ى ا ل ا ف ي ن اما قاف للحجرات إ ذ ن الله جمع لاربع الكر... جمع ال... ال... كتب في أ ر ب ع كتب ا ل ت و ر ا ة والانجيل والسابور و ا ل ق ر آ ن جمع اربع كتبته في ا ل ق ر آ ن جمع ا ل ق ر آ ن كله في المفصل من الحجرات او من قاف حتى للناس هذا المفصل وجمع المفصل في ا ل ف ا ت ح ة وجمع ا ل ف ا ت ح ة في إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين فالدين كله اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ي ا ك نعبد الله إ ي ا ك نستعين يا رب م ا ر ك لنا معا عما يبتلي إ ذ ن التوحيد أ ف ع ا ل الرب أ ي أ ن الخالق الرازق الشافي هو الله الناصر النصير هو الله سبحانه وتعالى إ ذ ن الذي يتصرف في الكون كله هو الرب سبحانه وتعالى طيب ت و ح ي د الواحد الى قلنا التوحيد اعتقادنا واحد في إ ل ه ي ت ه واحد في إ ل ه ي ت ه لان ا ت و ح ي د اسمه التوحيد, اسم التوحيد أ ف ع ا ل العبد إ ذ ن الجولانيه توحيد أ ف ع ا ل سكون الرب ل ه ن ا ا ل ا ل ه ي ة أ و ا ل ا ل و ه ي ة توحيد أ ف ع ا ل ا ل ع ب د ا س م ع ت يعني إ ن صليت لشكوى ي تصل لله و إ ن تصدقت الاصل لله و إ ن يعني اذا بحثت لله و إ ن ذ ر ت لله اذا كل أ ف ع ا ل ا ل ع ب ا ت و اذا التوحيد ل ي ش م ع ت أ ن توحي لافعالك ع ل العبد ا ل ك ل والشهوي لوحده فقط لله إ ذ ا ت قل إ ن صلاتي نايم ونسكي نايم ومحياي وما بتشكور لله يا رب العالمين اذا كان عملت أ ي ح ا ج ة فتكون تعلمت العلم يناجش نورا منها <تضحك> ان تقرب الى الله سبحانه وتعالى من تعلم علمه مما يبدا غاليه إذن ا ل ت و ح ي د إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن يوحد في الفروض تعتقد أ ن الله قال تعالى ك ذ ل ك ق ا وتوحيد أ ف ع ا ل الالهيه هي توحيد أ ف ع ا ل العالم إ ذ ا صليت صلي لله ذكاؤك لله ز د لله سبقت لله أ ح م د رواه سبحانه وتعالى إ ذ ا ذبحت لله ل يطبق الا لله انذر لله سبحانه وتعالى اذا توحيد افعال العبد اذن الرب أ هي توحيد افعال الرب الرب والرب هي توحيد افعال العبد هذه ج ي ف ي ه تفصيلا ً بعد ان شاء الله هذه مقدمات هذه الشيء نحلفهم في الشيء فقط ثالثه هي توحيد ا ل أ س م ا ء و الصفات أ ن تعتقد أ ن الله واحد في أ س م ا ئ ه و صفاته فله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة فله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة و ا ل صفات ا ل ع ل م ا ل ع ل م لا يشاركه فيها أ ح د يزن تعتقد سمعت التوحيد توحيد أ س م ا ء وصفات أ ن ا لله سبحانه وتعالى أ س م ا ء وصفات لا يشارك فيها أ ح د ليس كمثله شيء أ ب د ا وكل ما خطر ببالك فربك مغايب لذلك اذن له ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة والصفات العلا ء ا ل ح س ن ة تنشوفها هي ا ل ب ا ل غ ة في ا ل حسن الكمال ما معنى ا ل ح س ن ة اللي بلغت في ا ل حسن الكمال وهذا في ه شرح والصفات العلا ء إ ذ ن التوحيد ل غ ة جعل الشيء واحدا اصطلاحا عند علماء يعني ا ل ع ق ي د ة اعتقاد ان الله واحد سبحانه فيما دلت عليه النصوص انه واحد وقد دلت النصوص انه واحد في اسمائه وصفاته في ربوبيته في تلاهيته وعلى ط ا طيب ممتاز انزل قدام شوي العلماء قسم هذا التوحيد إ ل ى أ ق س ا ل التوحيد إلى أقسام. فمن قسم التوحيد إ ل ى أ ق س ا م ف م ن ق س م التوحيد إ ل ى قسمين هناك, قسم قسم. هناك, من قسم. هناك من قسم التوحيد إ ل ى قسمين المعرفه ا والاثبات أ ي ه ث ا ن ي القصد والطلب توحيد القصد والطلب أ س ك و ن يقسم التقسيم هذا وذكره ب ا ل ق ي م عسن هذا تقسيم ب ابن ل ق ي م ا ل ق ي م ممتاز طيب تحديد المعرفه ا والاثبات, والإثبات. المعنى ا ل ك ا ما م ا ت وتوحيد الاثبات م اسمعنا ما م ع ن هي توحيد المعنى هي توحيد ا ل ر ب و ب ي والاثبات اثبات الصفات توحيد الاسماء, الأسماء والصفات توحيد القصد والطلب هذا ت و ح ي د الالوهي توحيد الالوهيه اذن فما يقسم العلماء من قسم التوحيد الى قسمين قال التوحيد معك الاثبات وتوحيد القصد والطلب لولاني معك المقصود به توحيد ا ل ر و ب ي ه والاثبات اثبات الصفات توحيد قصد و ا ط ل ل ا ب د توحيد ا ا ل و ن ا ك من قسم ثلاثه اقسام قال ل ت و ح ي د ثلاثه اقسام هو هدايا في ثلاثة. التوحيد يعني, ثلاثة أقصى. ثلاثة. نفس الشيء. يعني التوحيد الربوي نفس الشيء يعني هذا ولهذا وفنجان فما القسم التوحيد إذن ثلاثة الأسمى وصفات. الأسمى وصفات. التوحيد قسم التوحيد إلى اذا ث الربويه اي ا ل ا ل و ه ي ت الاسماء والصفات القصير ا ل ث ا ث قسم التوحيد اربع اقسام التوحيد قسم إ ل ى أ ر ب ع اقصر طيب م ا ذ ع نفعل اقصر قال ث ل ا ث هذوما ا ل ر ب و ب ي ة ا ث ل ا ث ه ذ و ك زاد ه م توحيد ا ل ح ا ك م ي ة توحيد الحاكميه ا ي معناه يعني إ ن الحكم إ ل الا إن ا ح ك م إ ل لله س ب ح اي ن ه أ أ ن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى إ ذ ابرزه أ وهذا خاصه سيد ق ط ب ومحمد ق ط ب يعني سقيقه هو يعني أ ب ر ز هذا التوحيد الرابع هذا التوحيد ا هو يفسر السريع على التنفس الحكيميه التطبيق شرعنا التطبيق المقصود ا ل ح ك ي م ي ة أ ي أ ن الحكم الشرع ا ل ل ي يجمعكم العباد هو حكم الرب سبحانه وتعالى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 أ ف ع افعاله ل بالرأي ب و ا ل ح ا ك م ي ة مش حكم الله ي د خ ل في أ ف ع ا ل ه و ب ا ل ل ز و م يدخل في ا ل ر ب و ب ي نعم لكن تحكيم الله هو فعلا نحن في تحكيم ش ر ي ع ة الله عز و جل ل أ و عدم الاحتكام ن ن نحن ن من؟ الى غير ا ل ل م إ ذ ن يدخل في ه يدخل في ا ل ر ب و ب ي ة إ ذ ن توحيد ا ل ح ا ك م ي ة يدخل في الربوبيه اذن قالوا مش لازم أ ن ن ع م ل توحيد رابع و ن ق و ل توحيد حاكميه ومعلش ي أ ب ر ز و ه باعتبار أ ن أ ح ك ا م ربي سبحانه وتعالى بعد ما اتفككت ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة يعني الغرب يعني فتتها ج ا ل حكم والغيت ا الشريعه حكم ربي والغيت فالحب ب يبرز و و فيما ت ي يتحضره د فرده اخر دائما هو يبرزه وذلك ع ض الناس قالوا هذا لا ليس ليس بدا. حاب ليس يبدأ ي بدأ ب فقط فيه هو لو كان قال يدخل ك اكثر ن قال ا يدخل ل فيه توحيد ح م ي اذا, إذا فين يدخل في توحيد توحيد باعتبار ان ك ل غ ي ت احكام ربي من, من بلاد الاسلام فحب يبرزه ا لانه ل ي ق ل ه ذ ي يدخل في هذين يدخل فيه توحيد الربوبيه الحكم ا ل ح ا ك م ي ة لله سبحانه وتعالى إ ن الحكم إ ل ا لله سبحانه وتعالى <تصفيق> طيب هناك من قال أ ر ب ع أ ق س ا م تقسيمات قال ت و ح ي د أ ر ب ع أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة يضم لكن معاهم الرابع الرابع هو الاتباع توحيد الاتباع ا لاتباع ل سلوك <تصفيق> <تصفيق> للنبي للرسول <صلصان. تصفيق> <صلصان>. ل <لرسول. تصفيق> اذن قال التوحيد في قسم رابع توحيد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهناك مره المستقر عليه المشهور ان ا ل ت ا ر و ي ة ا ل و ح ي د من الذي جاء بالتعبير هذا التقسيم هذا الذي قال التوحيد لدى ا ل ق س ا م ظن كثير من الناس أ ن و ل ن يجب ي ك و ا ل م ي ك ه ا ا ل م س د م اجل ان و ن هذا ا س د م ا ل ان ي و ن هذا ل م س ج د ي ة و ن هذا ا ل م س ج م اجل ان ي ك و هذا ل م س ج د م ا ج ي ك و هذا ل م س ج د ا ج يكون هذا ل م س ج د اجل ا يكون هذا ل م س ج د م اجل ا و ذ ا ا ل م اجل ا و ن ذ ا ل س ج د م ا ل ا ك و ا ل م س ج اجل ان ي ك و هذا ا ل م س من ا ي ك و ه ا المسجد من ج ل ي ك و ه ا ب ن ج ر ي ر ا ل ط س ج د من اجل ان ي ت ف س ي ر ه إ ذ ن هذا التقسيم هذلك نجده عند بن ش ه ي ل ا ل ط ا و ل في تفسيره نجده ايضا عند ابن عبد البر ابن عبد البر هذا عبد من علماء ا ل م ا ل ك ي ة من كبار ع ل م ا ء ابن عبد البر يسموه البخاري ا ل م ع نتاع المغرب العربي هو ابن عبد البر عالم فقيد مجتهد و غير متعصب غير متعصب كان متعصبين الموجودين ت لا غير متعصب هو مالك ولكن غير متعصب ابن عبد البر من كبار العلماء كان أ ي ض ا يقسم ه و ب ي ه وكرهيه واسماء ابن ايضا ابن مندى ومحدث ه و مندى ومندى يعني اثنين اي محدث مندى ابن مندى ف إ ذ ا نرق هذا ولذلك بعض الناس ش ن ع على ا ب ن ت ي م ي ة قبل أ ن تبتدعت نجد ان التوحيد الثالث لا تمشي بدل التالي و ا ل ح ق ي ق ة لم ي ك ن هذا الكلام هو ل ما سبق إ ل ي ه من علماء آ خ ر و ن ولذلك لا مجال للتشنيع على شيخ ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا هذه أ ق س ا م التوحيد شفاء عامه فما أ ق س ا م أ خ ر ى عندك لا مش ل ا ز م ن د ف ل فيها الكل هذه ابرز نهر موجوده اذا ا ل ع ق ي د ة البخاري سميع التوحيد كتاب التوحيد مقصود به أ س ب ا ب ضلال ا ل ف ر ق ة في العقيده هو اتباع الاهواء ت ب ا اتباع ع لان ربي قال ف إ م ا ي أ ت ي ن ك م مني <تصفيق> هدى فمن اتبع هداي فلا يضل <تصفيق> ولا يشرك من اتبع هداي فلا يضل ولا ي س ق ى ولم يتبع س و ذ ا ء في المخافه في غ ز م أ و يشقى ت ع د يقول <تصفيق> ماذا من ي متعصم؟ لك يا منا هذا مثل ال... الامام بأل... بن عمبر في ر أ ي ه يعني هو صواب ويخالف ا ل م ذ ى العليم فيقول به هل يكون غير متعصب ويقول معيزه للدار هل ي و ل د متعصب ا فكيفاش الفرق بين العالم ومن اللي يعني العالم قال الامام التحاول ل ب صحب ا ل م ع ق ا ل ح ا و ل قال ولا يقلد الا جاهل, قال بشورة قال قال جاهل او ل غبي ن معنوش عن أو خانون فإمام عبدالبرو يعني و ا ل ب خ ا ل ف ه عن نظر ا ل ع يعني من علماء ا ل أ م ة من علماء ا ل أ م ة مشهودهم ل يعني بالعلم و ا ل ص ل ا ة والخير ولكن لم يكن مطعما ان يبقى ل ح ق فخالف الامام مالك في مساء خالف المذهب في مساء وهذا العالم كما ابدا خالف المذهب ب ا ع ه م في مساء يعني نعم يعني في العلماء المخالفون الاختيار بحق ش و ي فمن اسم هذا ميز وله ا طارئ هذا يجمع الغيخ للفرص لكن هذا الصواب اعين ا ل ك ل ب ا ت اما ا ل ي و ت ع صلى ص ل ا ة من لم يصل ي على ط ر ي ق ة م ع ي ن ة ما هذا باطل هذا م ذ التعصب هذا من التعصب من و إ الموت إ ذ ا هنا أ س ب ا ب غ ل ا ل ا ل ب ش ر ي ة في هوان اتباع الهوى واللي فرقت نفوك اسباب الظلالات وفما اشياء الحقيقه في ف ت ر ة من فترات في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كثرت فرقت برشا وقامت بناتها نزاعات و ف م ن ا س ب ت ع ل ن ز ا ا ت من ج د ي د فمناسكاً ي نزاعات في ا ل أ م ة من جديد أ م و ر تفضت وانتهت امرها سري ومع ذلك بعض الناس دعاف العقول يريدون ع أ ن يحيوا لحيقه ق ة بإعاز من غ ي ر باعاز من غيرهم تخطيط شيطاني غربي ل إ د خ ا ل ا ل أ م ة في صراعات ما بينها ولذلك أحياء محاولة أحياء الخلافات ا ل س ا ب ق ة ا ل ل ي تموزت اصلا ودخلت في التاريخ فهي ع ا د تحياه لك هذا ولكن نرجع نحن نصاب ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ا ف ي ة ومن ك ت ا ب ومن السن ة إ ذ ا ا ل ع ق ي د ة و ا ل ن ي م ا ن والتوحيد ب ا ح د ا ء بعض, بحذة بعض. وإن ان الله لا يغفر ان ل ح ي في وإلا تساعدة يشرك به ويغفر ما يوم ذلك لمن يشاء اذا العقيده العقيده السليمه ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة المستقاه من الكتاب ومن ا ل س ن ة ف إ ذ ا فهمنا معنى العقيده معنى الشريعه من العقيدة والشريعة، التوحيد ا ل إ م ا م البخاري ه رحمه الله لذكائه و رجل غير عادي لإمام رزل عقل الذي ما بخار عادي قدار غير سأعرفه أوتي يعني واذا جان بالحفظ لرب الحاضر حتى يابو ربي الحفظ سبحانه وتعالى حتى سمي امير مؤمنين المؤمنين ي مخالي سمي مؤمنين في الحديث كل واحد ج ا ب ع ش ر أ ح ا د ي ث وخلط فيها الاسانيد المدن نتاع هذا حطه في السند على ل هذا ا و س نتاع هذا ونصف الحديث ه د ا جاب ركبه حديث اخرى عنه كل واحد فشت فن كيفاش الشيطان قاع احد ولا نفسه حدد حبوا ا يختبروه فقعد هو الامام جاء ل ل ا م ي قالوا يا إ ل م ا م عندي ع ش ر أ ح ا د ي ث س و ا باب حدثني فلان عن فلان وجاب س ع ر حديث قال لا أ ع ر ف ه كالو ا ل ن د ي ث ث ا ل ا ن ي ك ل و ا ح د عادي عصر قال ل اريفو أ ع فنسخه ق <تصفيق> للمنزل كم من عشر ق ا ل ل ا ه فثن ا ي باب عطا سند قال ل اريفو أ ع بقول لي عندكم ا ل ع ر قال ل ي ف من بارجال ع لن قال ما حدث ب ا ل أ و ل فقد خلطت ا ل س ن ة هدايه من معتنى هدايه او صوابه كذا كي. هم العصر. الثاني هدايه جابهم العشر ومن بعد الثاني ادعمت العشر صلبت صورهم العشر ل ك ل عشره في ا ل ع ش ر من الحديث <تصفيق> الخلطه قال نشهد أ ن ك من مؤمنين في ر ع د م ن الحديث م ن عاد ة العلماء عن ما ي ك ت ب و في الكتب م نتاعهم يكتب د ة ل ي العقيده يكتب الفقه ي ب د أ بالماء بالمياه وانت ماشي يا كادي لكنك يكتب كامل ي ب د أ ب ا ل ع ق ي د ة ومن بعد ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق ي د ة تسخر ا لما إ ا ب خ ا ر ي ل ا جاب كتاب التوحيد اخر كتاب تعرفوش على ي ش ليقول لنا أ ن ا ل أ ح ك ا م هتكون صلاه وصوم وحج ومعاملات يزن سوطك الى توحيد الله و إ ل ا ما ت ص ل ح ش فالكتاب مهرب و غ ا ي ة من وراء اذا حكالي ع ل ى ا ل ص ل ا ة عرسوا ما الحج قال ي البعث في نخل اخر شيء خلو كتاب التوحيد يعني هل كنت جزء و أ و ل باب شعمل كتاب ب د أ الوحي إ ذ ا ب د أ الوحي لغايه نتاعك شنوها في ن خ التوحيد ولخر الكليز بتجزئ ا ل ت و ح ي د يعني عرق ق ل ي ة أ خ ر ى يعني ا ل ناس أ خ ر ى من ا ل ن و 私は思い出してくれているので、今日は。 نحن ض ر مع العظم نقرا ج م ل ة فقط كل جمله نفسرها الجملة ن ف ونفسرها ي بخطاه ونحن إ م ا الأجزيم عزيزي العزيز إ نواصل بخطاه ثابته و إ ن م ا ع ي ن بالتعلم و إ نتفق م ا الفقه ا ل ب ه و معا ن من يذل خيراً يتفقه له بالدين يعني نصر الزلغة بصائر 私たちは。<laughs>